هزتني نسمات الليالي فتراء ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد واسير هزتني نسمات الليالي فتراء ببالي غالى من مرين أكتني, أكتني صرخات الأيام وأمير تنام عن قيد واسي تكويني, تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني شراع الزمان لربوع الأمان لمدى نزاغ مني حزتني نسمات الليالي فتراها ببالي إفضال من ملي أبتتني صرخات الأيام وعلي يا انسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي هو دعاء المستجير من يدري يا صبابات صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب هستني نسمات الليالي مريم ابكتني الأيام صلاه الايام وانير تنامى بقيد واسير عيناها نصفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجدها والمسير سالاها عن بقايا رواها اين يرنم فأجابت للقديم حزتني نسمات الليالي فتراء ببالي طيف آلام مريم اكدتني صرخات الأيام والين تنام أول قيد واسي من قلبي يا حبيبة قلبي بيت لربي أن يواسي ويجير من روحي يا رفيقة روحي جدت تنوحي أنت من روحي الكثير أكدتني صرخات الأيام وأنين تنا م على قيد ما أسي هزتني نسمات الأيام فتراء في بالي الفؤاد من مري أكدتني صرخ سي ها قد طيب